Bismillahi al-Rahman al-Rahim. قُلْ أُوحِيَ إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَنَ فَرْمَنَ الْجِنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلى الرشد فآمنا به ولن لَا شَرِيكَ لِرَبِّنَا أَحَدٌ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا ولدا. وأنه كَانَ يقول تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ وَأَنَّهُمْ نبعف الله أحد، وأن لمستنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشوبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمح. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصذا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشذا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدي آمنا به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 وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً رَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 دونيم متحد الا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعصي الله ورسوله فان له إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا كل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من اقتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء عددا